جحيما وطعاما ذا قصه وعذابا اليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اننا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 وما تقدموا لأنفتكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم